da <laughs> برای خذوا من المشركين دجارة فأجرهم خذايا. اللهم <تصفيق> لا <تصفيق> <تصفيق> I دون في سانسي Yeah. Why, fool? از ی. then وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الْأَوِنْ سَيَطَعُنَا لَخَامًا الذين صدقوا واتو الله لا يدان الذين يؤ موسیقی walla يوم <تصفيق> ومنهم من يلمذ كافع الصدقات فإن أغطوا منها ربوا وإن لم ولو أنه Oh, God. tomorrow mm -hmm. المنافقون لا تظلموا نفسًا زين وعن المنافقين هول فَأَتيَوْا فَقَارَنَا رَجَمَنَا مَا قَالِذِي نَفْرِيها يَا خَان لهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أسد منكم قوة ذَرَا امْ وَلَا وَأُولَا ذَا فَتَمْثُو تم سر الذين منكم ضلوا في ضلال وخسوا خاضوا Thá قَوْمِي إبراهيم مَا مدين خَابَ مَذِيَنَ وَالْمُؤْتَامِ فِيكَ Oh. Uh -huh. بیلی لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزا Oh, We're <laughs> أحجبك أم worry. Ooh. Mm -hmm. a than me. والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وَإِذْ نَصَرَ دَاوُدَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يُخْلِفُونَ وَعْدَنَا والله يشهد انهم لا كاذبون لا تقوم في ابدا لمن يدون ذا من ا هو وليا من اخاف وان فيه في رجال يحبون أن يتطهر والله روحي بالمظلمير اا فامن ان فسابني تقوى بنيانه ولا شفى ذروف النهار فالنهار يَا لا لَا يَهْدِي الضَّالّونَ مَالِمِينَ لَا يَعْلَمُ بُنْيَانَ مَنْ ظَلَمَ وَرِيبَتَ Thank you. وَايُقْضَى لُنَا وَأَذَنَ لَنَا الْخَامِ قُمْ يروم بمن الذي بها يطوف بي وذلك هو الفوز العظيم وبشر المؤمنين. ما كان وبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولو كانوا لا هم أنهم أصحاب الجحيم. Amen. Mm -hmm. nó này lênẹú thì bà ولا يُشْفِقُونَ نَفَقَتَ الصَّغِيرِ ولا وَلَا هانوا يا مالون dance فَمَن لَّمْ يُؤْمِن مَّنُ V dans sana